بسم الله الرحمن الرحيم أذبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا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 الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود وإن قال موسى لقومه يا قوم ما تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله اليكم فلما جاءوا اجرى الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إذ قال عيسى بن مريم يا زمي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لنا زين يدي لنا السورات وهبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا فكر مجيب. من أعلم إن من افترى على الله المتعب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا ده كلم نوعه ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى وسيل الحق يظهره على استيل ولو <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاعتم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 يغفل لكم ننوبكم ويدخلكم جنات تجري من سقفها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عزيب ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفكر قريب وبكر المؤمنين قال عيسى بن مريم للحوالي من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الصائفة من دني إسرائيل لا يقنتون انذرا إسرائيل لو صفروا اذا على عدوهم